نازل من السماء ماء مطر نازل من السماء فور نزوله من السماء على نفس البرودة التي نزل عليها على أطل الخلقة التي خلقه الله تعالى عليه عليكم السلام وكذلك من جهة اللون أو من جهة الطعم ونحو ذلك لكن لو قلنا أن لدينا بركة نحطي تفضل الآن بالتنزيل أبدأ بالتنزيل بارك الله لسه لما دقيقتان تقريبا طيب الحمد لله أقول إذا كان عندي بركة ما هذه البركة هذه البركة تغيرت لطول مكثها ما شأن لطول مكثها؟ الماء إذا ظل في مكان ركض في مكان فترة فإن هذا الماء يحصل فيه نوع من التغير يحصل فيه نوع من التغير لكن هذا التغير ما سببه ما سبب هذا التغير سبب هذا التغير طول المكث المكس أحسنتم طول بقائي في هذا المكان هذا الماء نسميه الماء الآجن أو الماء الآسن كما جاء في القرآن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أنهار تجري في الأرض ولا تتغير بطول بقائها على في هذا المكان وهذا من فضل الله تعالى على أهل الجنة ونعيمهم ونعيمهم الذي عده الله سبحانه وتعالى لهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور الآن عندنا ماء طهور هذا الماء الطهور قد يتغير بشيء لا يمازجه يعني لا يخالطه بشيء لا يمازجه يعني لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياته الله, الله بشيء لا يمازجه يعني لا يخالطه مثل ماذا قالوا مثل قطع الكافور قطع الكافور هذه إذا وضعت في الماء لا تمازج الماء لا تختلط بالماء لا تختلط بالماء فما حكم الماء ما حكم الماء الذي وقعت فيه قطع الكافور طبعا الماء تغير الماء صار في نوع من التغيير بهذا الشيء يقول الشيخ ابن عثمين رحمه الله إن تغير الماء بشيء لا لا يماذجه كقطع كافور أو كقطع الفافور وهو نوع من الطيب يكون قطعا ودقيقا ناعما غير قطع فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجه أي لا تخالطه أي لا تذوب فيه فإذا تغير بها لا ليس طاهرا لا لا لا هذا الماء الذي وقع فيه شيء طاهر لا يخالطه هذا الماء طهور لا زال على طهوريته، لكن المصنف يقول إنه طهور مكروه كرة انتبهوا قالوا هو طهور لكنه مكروه لماذا؟ نعم هي موجودة لكن لم تختلف بالماء لم تختلف بالماء لم تتحلل لا تتحلل قطع الكافور إذا وضعتها في الماء لا يتحلل مهن المسألة المسألة هل كل تغير معتبر؟ هل كل تغير معتبر؟ شوفوا أخونا الكريم يقول تغيرت أوصافه التي خلق عليها نقول هذا التغير غير مؤثر وهذا ماء باق على أصل خلقته حكماً حكمنا بأنه باقي على أصل خلقته وإن كان في الحقيقة في التغير قلنا الماء الطهوري أما أن يكون باقي على أصل خلقته حقيقة مثل الماء النازل من السماء على نفس حالته من حيث البرودة أو الحرارة من حيث الطعم من حيث اللون وهكذا لكن هناك هي في الحقيقة تغيرت لكن هذا التغير غير مؤثر فنقول إنه باق على فلقته حكمه على فلقته حكمه فلماذا حكموا بكراهته؟ لماذا حكموا بالكره؟ بسبب التغير هذا الذي الذي حدث بشيء طاهر. لكن هذا التغير ما دام أنه بشيء غير ممازج، فإنه لا يؤثر على الطهورية. قال: فإن تغير بغير ممازج كتطع كافور. او دهن او دهن لو وضع انسان دهن في الماء وتغير الماء بهذا الدهن هذا لا يسلمه الطهورية لا هو طهور ليس طاهرا يا أختنا الكريم، دكتورة عايدة هو طهور ليس طاهرا الطاهر عندنا غير الطهور عند الجمهور طاهر غير الطهور خلافا للمالكية خلافة للمالكين نعم قال او بملح مائي الملح المائي يختلف عن الملح الجبري تمام الملح المائي يتكون اصلا عقد من الماء يتكون من الماء اصلا لو وضعنا قطعة من هذا الملح المائي داخل الماء فالماء سيصبح ماذا سيصبح مالحا يعني تغير تغيريش طعمه هل هذا الماء المالح الذي طرأت عليه الملوحة بسبب الملح المائي هل يعتبر طهورا أم ينتقل إلى الطاهرية قالوا لا يعتبر يعتبر طهورا لماذا قالوا لأن أصل هذا الملح المائي ما؟ كأنك سكبت ماء فوق الماء لا هذا لا يقده هذا لا يقده لأنهم قالوا حقيقة أو حكما الآن سؤال آخر فاضل تمحض معنا بداية الدرس قبله السؤال الآن في الماء الآجن الماء الآجن تغير ولا ما تغير الماء الآجن الذي تغير بطول المكس الماء الآجن الذي تغير بطول المكس السؤال الآن هل هذا تغير ولا ما تغير في الحقيقة تغير تغير بطول مكسه ومع ذلك متفقون جميعا على أن الماء الأجن هو ماء طهور متفقون على أن الماء الأجن ماء ظهور طيب، لماذا قال المصنف إنه مكروه؟ طهور مكروه، ليه مكروه؟ ما السبب؟ ما العلا؟ ما دام أنه طهور، لماذا؟ لأنه تغير طيب، الآن السؤال، الماء الآجل أختنا الكريمة يقولون طهور غير مكروه، مع عنده تغير قالوا طهور غير مكره ما يقولون إنه مكره الماء الأبيض أحسنتم كلها للخلاف في سلبه الطهورية شوفوا فئة الدروس زائد زاد المستقلح. ما شاء الله هذه فئة الدروس زاد المستقين كلها للخلاف في سلبه للطهورية لأنه في خلاف في سلبه للطهورية هذا الخلاف أيها الأخوة والأخوات هذا الخلاف في الأصل كما أنه بين العلماء موجود داخل المذاهب داخل مذهب الحنابل اختلفوا ما فهمتم طيب أمثال الآن عندنا الدهن الدهن لو وضعناه على الماء وضعناه فوق الماء في كأس كوب ماء وضعنا الدهن فوق الماء سؤال الآن هل الدهن يمازج الماء الدهن يمازج الماء ولا ما يمازج لا يمازجه ممتاز المعتمد في المذهب ان هذا الماء طهور في المعتمد أن هذا الماء طهور هناك قول في المذهب لبعض الاصحاب هناك قول في المذهب أن هذا يؤثر أنه يكون طاهراً كما قال أخونا أبو إشحاق قول في المذهب لكنه طبعاً ليس بالقوي قول في المذهب أن هذا يصبح طاهراً فلهذا قالوا هو طهور مكروه. ليه قالوا مكروه بسبب الخلاف لأنه في ناس قالوا أنه طاهر قالوا خلاف ما يقول طاهر ومص. الطهور والطاهر، آه، ما الفرق عندكم بين الطهور والطاهر؟ ممتاز. الفرق بين الطهور والطاهر. الطهور يطهر، هذا باختصار. الطاهر لا يطهر. إيش رأيكم؟ الطهور يطهر، الطاهر لا يصح التطهير به. هذا الفرق. عند الشافعية والحنابلة فهمتم؟ عند الشافعية والحنابلة مثلا لو كان عندي ماء وضعنا فيه باق اللاء وضعنا فيه باق اللاء الآن هذا الماء أصبح اسمه ماء الباق اللاء تغيرت أوصاف هذا الماء بسبب وضع الباق داخل الماء طبخ طبخ هذا الماء بالباق هذا الماء هل يجوز أن يتطهر به مسلم يتوضأ به يرفع به الحدث؟ قالوا لا يجوز قالوا لا يجوز إذن هذا الماء عندهم طاهر ولكنه ليس طهورا ليه ليس طهورا لأنه لا يجوز تطهر به خلاص واضح الآن المسألة طيب جميل. يقول الشيخ بعثيمين على قول المصنف طهور مكروه. قال والتعليق بالخلاف للكراه قد تقدم الكلام عليه. الشيخ يقول التعليل بالخلاف ليس علة شرعية. ولا يقبل التعليل بقولك خروج من الخلاف. لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف. طيب يعني الشيخ يقول ما ما يصلح أن نقول أنه شيء فلاني مكروه لأن الكراها تحتاج إلى دليل والخلاف ليس دليلا خلاص الشيخ يقول الكراها حكم شرعي من الأحكام الخمس التكليفية العل في كونه طهورا ولا طاهرا هو الآن طهور هو الآن طهور ليس طاهراً تسأل عن مسألة أخرى ولا اسماء مع الباق تسأل عن ماء الباق الله العلة هي التغير بطبخ بمخالف لا التغير وحده معي يا أخي الفاضل التغير بمخالط بمماذج أي ومع الباق التغير هنا بسبب مخالف أو ممازج أما التغير إذا كان بغير مخالط ولا ممازج فالمعتمد في المذهب أنه لا يكون طاهرا بل يكون طهورا يجوز التطهر به واضح؟ وضحت يا أخي الفاضل؟ التعييز السابق للماء الطهور يكون فيه نقص كيف يكون فيه نقص ايش تعريف الماء الطهور؟ ايش تعريف الماء الطهور؟ ما هو تعريف الماء الطهور؟ هو الماء الباقي على أصل أصله الحقيقة أو حكمًا. الباقي على صفته التي خلقها الله عليها حقيقة أو حكمًا. صح؟ هم يخرجون من هذا يقولون قلنا حكما فهذا محكوم عليه نعم حقيقة أو حكما فهذا محكوم عليه بأنه باق على أصله القتى مع أنه في الحقيقة مع أنه في الحقيقة ماذا مع أنه في الحقيقة قد تغير أنا ضربت مثلا بسلة انقطعت الماء الآجن الماء الآجن متغير ولا غير متغير يا خلفابي؟ الماء الآجِن، الآسِن، أليس هو المتغير بطول مكسه؟ أليس الماء الآجِن هو المتغير بطول مكسه؟ مم. قل بلا، قلت أليس؟ إذا قرأت أن تثبت تقول بلا، إذا قرأت أن تمسك تقول نعم. ما جرى الأخ معنا ولا في مشكلة فينا موجودة في كثير من كتب الاصحاب حقيقة الأجل متغير الأجل طهور ولا ولا ولا طاهر عندهم مم. الاجن طهور أم طاهر لا غلط الاجن طهور باتفاق الاجن طهور باتفاق واضح يا أخي الكريم لأن التغير غير مؤثر لأن التغير غير مؤثر واضح يا اخي الكريم الجواب الآن واضح انت لازم لازم تسمع شرح الزاد اذا لابد ان تسمع شرح الزاد شوف يا اخي الكريم في نفس الشرح الممتاز للشيخ ابن عثيمين نروح لصفحه 32 معاك الشرح معاك شرح الشرح الممتع الشرح الممتع انها بدايه صفحه 32 السطر قبل الاخير السطر قبل الاخير معي يا أخي الفاظل والطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكما بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية أخي أبا سحاق الآن تسمعوني عندك مشكلة اليوم في الناس أخي أبا سحاق بارك الله فيك تسمعني يا أخي الكريم عندك الشرح الممتع امامك الشرح الممتع شغل مع زيمين طيب اذهب لصفحة 32 اذهب لصفحة 32 وصلت وصلت يا أخي الكريم إذا وصلت اكتب لي واحد إنت أي طبع عندك أي طبع عندك طيب إذهب إلى قوله المياه ثلاثة أوه طيب المياه ثلاثة إذا وصلت عندك تبلي واحد لو سمحت. إذا وصلت إلى قوله المياه ثلاثة طيب قال المياه جمع ماء صح والمياه ثلاثة أقسام الأول الطهور قال وأما طهور وسحور بالنصف والفعل ماذا قال بعدها قال والطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكما بحيث تغير تغير بما لا يسلبه الطهور رأيت أخي الفاضي رأيت حقيقة أو حكما ما في صوت الآن إن ليس في المتن ليس في المتن نعم لكنهم يفصلونه هم أرادوا هذا الآن في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلم تجدوا ماء فتيمموا لو جاء إنسان عنده مرض عنده مرض في جسده يمنعه من استخدام الماء الماء موجود ولا غير موجود في الحقيقة الماء موجود ولا غير موجود لكنه يستدل بهذه الآية فلم تجدوا ما أنتم يملون لكنه في حكم المفقود حتى لو لم ينص عليه الماثم أنا أتكلم على قولي تعالى فلم تجده قد يأتي إنسان يشدد على هذا الرجل يقول له لا الله قال فلم تجده وأنت الماء موجود نقول له تعذر استخدامه نزله منزلة المعلوم حتى لو لم ينص عليه المؤلف الماتن في الكتاب فهذا لا يؤثر وقد شرح الأصحاب هذا الكلام وضيّنوا أن المراد حقيقة نعود حكمه طيب قال أو سخن بنجس أو بنجس كره إذا سخن بنجس فإنه يكره سواء تغير أو لم يتغير. يقول الشيخ مثاله لو جمع رجل رأس حمير وسخن به الماء فإنه يكره رأس الحمار طاهر ولا نجس؟ رأس الحمار طاهر أم نجس؟ أم أم نجس؟ نجس. نعم لأنه رأس ما لا يؤكل لحمه. لأنه روس ما لا يؤكل لحمه فلو جمع هذا الروس وأشعل فيه النار وسخن به الماء فما حكم هذا الماء قالوا يكره على كلام المصنف يكره ولو كان مغطى لكنه طهور هو طهور حياكم الله في كريم يقرأ مع أنه ما طهور لا نستطيع أن ننقله حكم الطهورية طيب انتهىنا من هذه المسألة الآن مسائل جديدة قال وإن تغير بمكثه المكث الطويل الإقامة الطويلة في المكان تغير من صفات الماء تغير من صفات الماء وهذا الماء يسمى الماء ماذا؟ أكتب عليه هذا الماء الآجن ويسمى أيضا الآثن فبمكس الماء يبقى آثنا وصور البدر إذا البدر اكتمل الأسن أو هذا الماء كان فيه خلاف قديم في الصدر الأول ولكن هذا الخلاف انقرض بموت قائله لم يعد أحد يقول بأن الماء الآجن لا يطهر نعم وهذا التغير الذي حدث فيه لا يؤثر على كونه ماء طهورا أو بما يشق صون الماء عنه من نبات فيه وورق شجر لو تغير الماء بشيء ينبت فيه ويشق انصون أن الماء عنه مثل ماذا مثل الطحلب للفايده يقال طحلب بضم اللام وبفتحها طحلب طحلب وطحلب الطحلب هذا ينبت في الماء ويتقصون الماء عنهم يشق أن نصون الماء عن هذا تحلم وكذلك لو كان الماء جدولا أو نهرا تحت شجر, شجر ويتساقط ورق الشجر في هذا الماء يتساقط ورق الشجر في هذا الماء ما حكم هذا الماء؟ إذا تغير بلون الورق مثلا ظهور غير مكروه نعم ظهور، ظهور، ولا يكره طيب أنا كنت أتكلم أحيانا عن بعض العبارات المصنف هنا يقول أو بما يشك صون الماء عنه بعض الأصحاب في المذهب يقولون أو بما لا يمكن صون الماء عنهم أي العبارتين أدق الأولى أم الثانية أي العبارتين نعم هناك فرق هناك فرق الفرق إنه قد يكون الشيء يشق ولكنه ممكن، صح؟ نعم لا يمكن مستحيل، لكن يشق، نعم يشق، لكنه ممكن، قد يشق ولكنه ممكن، وعبارة أو بما لا يشق أدق، فإن في الشريعة المقرر في الشريعة أن المشقة تجلب ماذا؟ المشقة تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. تجلب التيسير. قد يتصور مثلاً، قد يتصور مثلاً، أن توضع أشياء أجدة تمنع أن يقع الورق الشجر في الماء في بعض الأماكن. قد يكون هذا ممكنا، لكننا لسنا مطالبين بمثل هذا فالماء أيضا الماء الذي يتغير بمقره أو بممره ما ذكرها المصنف، لكنه مشهورة الماء الذي تغير بمقره مثل الماء الذي يكون في أرض كبريتية يتلون هذا الماء بلون المطر يصبح لون الماء بلون الكبريت هذا يشق صول المعانه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلا، بلا. نعم. هذا إسحاق. إيش رأيك في تكتبها في ورقة وترجع في آخر الدرس؟ لأنه بقى أمامنا حوالي عشرين دقيقة. لأن نجعل الأسئلة في الأخير ما لم تكن متعلقة بلف بلفظ لم يفهم واضح لذلك الله خير الله يكلمك لا لا ما في داعي الاعترار لذلك الله خير هذا من حرص كبارك الله في إذا تغير بمقره أو بممره إذا كان يمر بأرض أيضا كبريتية فهذا أيضا طهور وغير مكروف لأنه يشقص من الماء عنه أو بمجاورة ميتة المجاورة هنا غير الملافقة الملافقة تختلف عن المجاورة حتى نفرق بين الملافقة والمجاورة نضرب مثلا لو أن عندنا بعيرا مات في وسط بركة مات في وسط بركة البعير هذا أصبح ميتة أليس كذلك أصبح ميتة بلى الميتة نجسة الأصل في الميتة أنها نجسة خلاص فهذا الميت ملاصق للماء أو لنقل مخالط للماء ما حكم الماء الآن؟ ما حكم الماء؟ طبعا إذا تغير بالمخالطة فهو لا نجس البعير مات داخل الماء في وسط الماء هذا نجس إذا تغير بهذه النجاس فهو سواء كان قدرحه كثيرا بالإجمال إذا حصل التغير بسبب النجاس المخالطة المخالطة فهذا ليس باتفاق العلماء تبقى مسألة الأخرى المجاورة المجاور إذا كان بالمجاور مثاله لو أن بعيرا مات قريبا من بركة ما قريبا من بركة ما فتغير لون تغير لون الماء في البركة بسبب ريح أعفوا تغير ريح الماء البركة بسبب ريح البعير الميت لاحظوا تغير الريح بسبب ريح البعير الذي لم يمت داخل الماء ما خالط ما خالط الماء لكنه مجاور ما حكم هذا الماء طهور منتاج. إذن عندنا حالتان في حالة الأولى ممازجة ومخالطة تغير بممازجة ومخالطة هذا لا شك أنه أنه ينجس مدام حصل التغير وإذا كانت تغير لا عن ممازجة عن مجاورة مثلا عن مجاورة هذا لا يؤثر في الماء هذا لا يؤثر في الماء يقول الشيخ ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن الشيخ رحمه الله قال وربما يستدل ببعض ألفاظ الحديث إن الماء قاهرٌ إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريقه بنجاسة تحدث فيه على القول بصحّة الحديث نقول الحديث ضعيف الحديث ضعيف مروي عن أبي ابومامه عليكم السلام ورحمة الله مروي عن أبي ابومامه رضي الله عنه وهو حديث ضعيف قال أو سخن بالشمس إذا سخن بالشمس ما حكمه طهور غير مكروه نعم طهور غير مكروه لو وضع في الشمس ليس ليسخن هذا الماء فلا حرج في ذلك ولا كراهة أيضا أو سخن بشيء طاهر طبعا الحديث الذي ورد أنه يورث البرص حديث لا يصح وقيل أنه موضوع لكن الإمام الشافعي للفائدة لم يستدل بالحديث الإمام الشافعي قال إنما أكرهه من جهة الطب الإمام الشافعي لم يستدل بالحديث وإنما استدل من جهة الطب قال إنما أكرهه من جهة الطب بعض الأقوال في تلك الأزمان كانوا يقولون أن هذا يؤثر، كان يؤثر على الإنسان إذا يعني استعمل الماء الذي كان معرضا للشمس وسخن في الشمس، كان باردا في سخنة في الشمس، فهذا قال من هذه الجهة. بعضهم بعضهم ذكر الحديث من الشافعية لكن لفظ الشافعي رحمه الله لفظ الشافعي كلام الشافعي رحمه الله هو ذاته قال إنما أكرره من جهة الطب وإلا فهو يعلم أن هذا الحديث لا يحسن الاستجلال به قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره إذا استعمل الماء في طهارة مستحبة في الطهارة المستحبة مثل أي شيء مثل التجديد تجديد الوضوء تجديد الوضوء مستحب أم ليس مستحبا مستحب ما معنى تجديد الوضوء؟ ما المقصود بتجديد الوضوء؟ تجديد الوضوء نعم هنا في تريك سأتي به تجديد الوضوء ما المعنى؟ المعنى إذا توضأ الإنسان لرفع حدث مثلا وصلى بهذا صلاة صلى صلاة ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى هل يستحب له أن يتوضى وضوء آخر أم لا يستحب جمهور العلماء على أنه يستحب له أن يتوضى للعبادة الأخرى وضوء آخر طبعا هناك مسألة يذكرها الفقهاء أيضا الأخ عندما قال وضوء على وضوء وضوء على وضوء هذه كلمة وضوء على وضوء أريد أن أنبه إلى أمر لأضرب لكم مثلا أريد أن أذهب لصلاة العشاء فتوضأت ثم بعد قليل وصلت إلى المسجد فقلت أتوبأ وضوء آخر مع أني لم أحدث ولم أؤدي بالوضوء الأول عبادة عيد مرة آخر توضأت ثم لم أعمل بذلك الوضوء شيئا ما عملت بذلك الوضوء شيئا ثم قررت أن أتوضأ مرة أخرى هذه الصورة هذه الصورة أنكرها شيخ الإسلام شيخ الإسلام البياني انكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ودل ودليله على هذا أن الوضوء الأول لا معنى له أن الوضوء الأول لا معنى له ولا يسمى هذا تجديدا وإن كان بعض فقهاء فليستحب ذلك لكن الأخوة أنه متى يستحب التجديد إذا عمل بالوضوء الأول عبادة عمل بالوضوء الأول عبادة ولكنه ما يحدث معي أنتم؟ معي أنتم؟ الوضوء الأول عامل به عبادة؟ نعم وغير مشروع بالأشك ما تعبد به عبادة ومن تقض الوضوء؟ نقول له يستحب لك أن تتوضأ واضح الآن؟ نعم من أجل على الاستحباب أنه يحصل بذلك يعني خروج الخطايا من العضاء إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب أنه يتوب لكل صلاة واستدلوا أيضا بالآية على وجهها الأول إذا قمتم إلى الصلاة فانسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامزحوا بالروسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال وغسل جمعة غصل الجمعة عند الحنابلة ولكن عند الجمهور عند الجمهور أن غسل الجمعة من المسنونات فهو مستحب ولذلك هذا الماء يصبح ما مستعمل في طهارة مستحبة ولكن ثانية وثالثة الغصلة الثانية في الوضوء مستحبة والثالثة أيضا مستحبة والأولى هي التي يرتفع بها الحدث. يقول المصنف كريها، يعني الماء المستعمل في طهارة مستحبة مكروه عند المصنف وللفائلة، فهذه المسألة خالف فيها المات المعتمد في مذهب الحنابلة. خلاص. لماذا لأن المعتمد في المثب أن هذا طهور وأنه لا يكره الماء المستعمل في طهارة مستحبة لا يكره ما معنى الماء المستعمل تلا يتجاوز هذه النقطة ما معنى قولهم الماء المستعمل المستعمل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الماء الماء المستعمل المقصود به الماء المتقاطر من أعضاء المتوضوع أو المقتر هذا معنى المستعمل خلاص بسلت وجهك في طهارة مستحبة انتبهوا الذي تقاطر من الوجه لو وقع في إناء هذا الماء الذي وقع في الإناء هو ماء مستعمل. عرفنا أننا ماء مستعمل. أنا يهمني جدا أن نفهم. أي وهذا الذي يتقاطر من الأعذاء، أعذاء الغسل أو الوضوء، هذا اسمه ماء مستعمل. واضح؟ المشكلة هي التي نواجهها كثيرا، إن بعض الناس لا يفهم كلام العلماء ويوجه النقد لكلامه. هذا خطأ منهجي كبير قبل أن تنقد كلام الأئمة افهم ما قائل واضح قبل أن ننقد كلام الأئمة لا بد أن نفهم ونعي ماذا يريدون ماذا قصدوا ما دليلهم ما تعليلهم هذا مهم جدا أما أن يتوجه الإنسان بالنقد قبل أن يفقها المسألة المكروز استعماله عند المصنف لكن على المذهب لا المعتمد عند المتاخرين. قلنا المعتمد ما اتفق عليه الأقناع والمنتهى في ترجيح الماتن نعم لكن على المذهب طب لماذا كرهه الماتن لماذا كرهه الماتن للخلاف لأن بعضهم قال أن هذا أيضا يصبح طاهما وهو قول ضعيف في المذهب، لكن المصنف يعني نظر إليه. على كل حال أقول هذا من اختيارات الماتن المصنف عليها رحمة الله وخاله فيه معتمد في المذهب. قال الشيخ رحمه الله الشيخ المعزيمين قال والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يقرأ. لأن الكراهه حكم شرعي يستقر إلى دليل وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشارع طيب أظن أننا ينبغي أن نقف هنا لأنه قد رفع به الحدث مرة فلا نتري أفتن الفاضلة أختنا الدكتور عائشة نحن نحن الآن نتكلم على المستعمل في طهارتهم مستحبة لا نتكلم على المستعمل في رفع الحدث المستعمل في رفع الحدث عندنا هو ماء طاهر لا يطهر هذا فرق بيننا وبين المالكية فرق بيننا وبين المالكية هنا الماء المستعمل الماء المستعمل عندنا في طهارة واجبة في رفع حدث هذا الماء لا يجوز أن تتوضأ به أو أن تغتسل به أو أن يتطهر به غيرك أو أن يتطهر به غيرك وضحت هذه الآن الكلام على الماء المستعمل في طهارة مستحبة الماء المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب ماء طهور غير مكروب الماء المستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل في رفع الحدث هذا الماء طاهر طبعا المعتمد عند الشافعية والحناظلة أنه ماء طاهر لا يجوز التطهير به وإن كان شيخ الفلاة ابن تهيمية لا يوافق على هذا هو قول قول آخر في الملة قول آخر في الملة في شيخ الإسلام ما ل إلى قول المالكية في باب المياه كثيرا والمشايخ عندنا أيضا يميلون إلى هذا أغلبهم واضح عنده المال قسمان عنده المال قسمان نعم هذا كلام قول مالكي أصلا هذا الكلام في الأصل هو قول المالكي خلاف للجمهور من الأذلة عند الجمهور وعند الحنابلة على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام حديث البحر الصحابة عندما سألوا عندما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن نركب البحر ثم قالوا أفنا من ماء البحر؟ الآن سؤال الصحابة عن ماء البحر هل يتصور ان يظن الصحابة أن ماء البحر نجس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يتصور أن يظن الصحابة أن ماء البحر نجس؟ سؤال لا لا يتصور أن يظن ان ماء البحر نجس. اللهم صل وسلم لا يفسور إذا هم يسألون هل يطهر أم لا يطهر ما مايأنتم سؤال الصحابة بالتحديد هل هذا الماء غير النجس هل هذا الماء غير النجس يطهر أم لا يطهر كم صارت القسمة؟ القسمة صارت كم؟ ثلاثية النجس تبعدناه أي مفروق من عدم مجالسة عنده؟ إذن قالوا إن الصحابة فهموا أو مستقر في أذهان الصحابة إن الماء ثلاثة أقسام قسم نجس والقسم الثاني قسم يطهر غير نجس ويطهر وقسم ثالث غير نجس ولا يطهر هم لا يقولون نسمونه الطاهر حتى لا يسمح اشكال عند الاخر حتى لا يسمح اشكال نقول الطاهر اسمهم طاهر الطاهر هذا مشكلة فنبعد عن الاشكال فهمنا هذه النقطة هذه من عدلتهم انا حصل عندي اشكال ما هو الإشكال؟ طيب اريد اشرح الكلام مرة أخرى الآن عندنا ماء نجس خلاص وعندي انا ماء طهور يعني أنه يطهر وعندنا ماء طاهر يعني لا يطهر لان ما ليس نجس ليس نجسا لكنه لا يطهر. قالوا هذا نسميه الطاهر. خلاص. طيب. وين الاشكال بارك الله فيكم؟ أيه هو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره وأحسنتم. الطهور طاهر في نفسه ويطهر غيره. خلاص. طبعا. لا يرفع حدث ولا يزيل ولا يزيل الخبث هذا المعنى هذا المعنى التفصيل للكلم عندما نقول لا يطهر معنى لا يفعل حدث ولا يزيل خبث طيب أربع أدلة الآن من الحديث عندهم أدلة أخرى من الأدلة الأخرى أيوة أدي أدي أعرف أعرف, أعرف مثلا مالكية في هذه المسألة جيدة من الادله التي يستدلوا <تصفيق> من الادله التي يستدلوا بها ايضا حتى لا متاخر ايضا أكثر من ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا للفائده اخي الكريم اورده بعض الحنابل ايضا هو في الأصل تعريف لغوي ليس من تعريف الفقهاء الطهور بنفس الطاهر بنفس المطهر لغيره أكثر تعريف لغوي طيب خلونا لا نقول تعريف من لكن نرجع ونقول من أجل التشذل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب وهو إيش جنوب السؤال الآن الجنوب ما مشكلته ما مشكلة في الجنوب لماذا لا يغتسل في الماء قالوا الشافعية والحناملة قالوا العل لأنه محدث لا يغتسل أحدكم في الماء الداعم وهو جنوب قالوا لأنه محدث ما مين من أكبر أصغر منه, منه محدث طيب هذا المحدث قد يكون جسده نظيفا ولا لا الجنب. قد يكون جسده نويفا يغسل القدر الذي عليه لكنه لا زال جنبا نعم كما إذا ما العلة في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم قالوا العلة ان هذا المحدث إذا دخل في الماء أثر في الماء خلاص أثر في إيش في الماء وإذا أثر في الماء ما صلح هذا الماء بأن يكون مطهرا في الماء هذا أيضا من أدلةه على كل حال هذا القول له وجاهته وله قوته وله أدلته لقسم الخلاصين وإن كان الترجيح يعني مسألة أخرى، لكن يهمنا أن نفهم قول الحنابلة هذا النص. عند هذا الحد ونستقبل أسئلتكم إن شاء الله من ما يبدو إن هناك أسئلتي. هذا أوصى الله وسلم وبارك على أبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الماء الدائم. الماء الدائم بعضهم قال إنه بمعنى الراكد يعني غير الجاري وإن كان بعض فقهاء يفرق تفريقات يصير بين هذه الألفاظ لكن نقول هذا عموما إنه الماء الدائم عند جمع من أهل العلم هو بمعنى الماء الراكد الذي لا يجري الذي لا يجري لا. وإياكم عافاكم الله في كل ذكر الله خير عفاكم الله الماء الأجن ما به الماء الأجن؟ الماء الأجن هو الماء المتغير بطول مكسه. فبمكس الماء يبقى أجنًا أو آسماً. إذا بقي الماء في مكانه فترة قد يتغير لونه أو يتغير طعمه أو يتغير ريحه هذا المتغير بطول مكسه هذا طهور. بالاتفاق بالاتفاق نعم ظهور يعني يطهر ما في إشكال نعم أسئلة أخرى بارك الله فيكم نعم في نفسي ولا يغييريه أبو اسحاق تريد اللاقة أخي الكريم؟ شريك أبو أحد الفضل أخي الفاهم؟ الفضل فضل لك اللاقة السلام عليكم ورحمة الله عندي تأخير عمل لي مشكلة مشكلة مشكلة تابع طيب ان شاء الله في صوت ان شاء الله يكون فيه صوت طيب طيب ديكم بخاني الشيخ الكريم دلوقتي هم عندي مسألتين الاولى اعتبار الاصحاب المشقة في مسألة صوم الناء عما يشق صومه عنه دلوقتي هم اعتبروا المشقة في الناء اذا انا مقدرتش اصنع عن بعض الاشياء فان هذا لا يسلبه الطهورية طيب هل ممكن ان اعتدر المشقة ديه في مسألة الوضوء والعدول عن الماء الى التيمم بخشية ان تفوت الجماعة يعني دلوقتي لو, لو انتظرت في الصف فتفوت الجماعة وابقي الوقت فياخذ اخت الصلاة واضطر ان يؤديها قضاء فهل له بسبب هذه المشقة ان يعدل عن الماء ويتيمم الاول اسأل الثاني عشان لان التأخير فات يغيب على المخضب ما هيك اسألوا انه طيب مش مش صبرنا صبرنا في السلام عليكم ورحمة الله لحظة اخر الكريم انت قلت الجماعة وقلت القضاء ما علاقة القضاء بقضية الجماعة ما ما وصلت الفكرة الان قلت لو انه خافل ان تخرج الجماعة هي مسألتين فلتفضل فضل بارك الله فيك لك العلاقة من الله طيب الأولى الجماعة هو تفوت منه الجماعة فهم يقولون مثلا هو ينتظر يصليها فرض تفوت منه الفضل تمام ماشي التانية اللي هي مسألة استخدام الماء المستعمل في تجديد وضوء الوضوء في نفسه او في ذاته له الاجوة السواء كعبادة لكن انا عايز ان هو الدليل على قوله ان يستحب تجديد وضوء او ان تجديد وضوء مستحب مش عالى مش عالى انا عايز الدليل ان هو قال ان فيه ما يسمى بتجديد وضوء واخد حكم الاستحباب يعني هل هناك دليل على استحباب تجديد وضوء لإبادة معينة مع وجود الوضوء الأول إنه كده ما خرجش من الطهارة الأولى نعم؟ طيب شهرا، أزاكم بخير، أزاكم بخير، أزاكم بخير السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> وبركاته أزاكم الله خيرا يا خلفا، خير. أزل وبرك الله فيك بالنسبة للمشألة الأولى التي ذكرت وهي من المسائل، إيش في يا تا تا تا تا أنا أردت أن أتكلم. طيب. أقول بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بال. لا أحد استحراب الرجال. المسألة الأولى متعلقة بالجماعة. إذا خاف أن تفوت الجماعة. إذا خاف أن تفوت الجماعة. هل يجوز له أن يتمم؟ إيش بس حق لا لا, لا لا لا لا خير إن شاء الله ما هذه اللايات طيب إذا خاف, أن تفوت إذا خاف أن تموت الجماعة أنت فوت الجماعة فهل يجوز له أن يتيمم بذكر الجماعة الجواب عن هذا أنه أنه لا يجوز أنه لا يجوز حتى لو فاتت الجماعة واضح إذا كان يرجو طبعا مسألة هذه أخرى رجاء الماء التأخير كانت على شيء آخر السؤال على شيء آخر طبعا ليست كل مشقة معتبرة أخي الفاضل اللآت كانت على شيء آخر المشقة آخر الفاضل قد تكون معتبرة وقد تكون غير معتبرة هذه مسألة أصولية كبرى مسألة أصولية كبرى لأنه كثير من التكاليف الشرائية لابد أن يكون فيها مشقة طبعا هناك مشقة ينظر إليها يعني مثلا قالوا إنه يجب عليه أن يطلب الماء يجب عليه أن يطلب الماء هذا الطلب هي, هي مشكلة هي مشكلة الأصل إنه الشرع ينظر إلى مشقة لكن هناك مشقة هي من لوازم العمل يعني مثلا لو قلت لك إن الماء الذي يريد أن يحصله هذا الإنسان على بعد كذا وكذا نيم دون هذه المسافة لا يوجد ما هل يلزم أن يذهب هذه المسافة كلها ليحصل الماء؟ قال هنا بالعرف إذا كان الماء قريبا عرفا لزمه أن يأتي إليه لكن إن كان إن كان بعيدا من حيث بالعرف بعيدا فلا يلزمه ويعتبر غير واجب للماء لكن السؤال الآن في مسألتك أنت عندما قلت إنه لا يجوز قلت لك إنه لا يجوز في مسألتنا أنا الآن مثلا في هذا المكان الذي يحدثك منه في بيتي لا يوجد ماء وفي هذا الشارع كله لا يوجد ماء لكن في الشارع الذي بعده في الشارع الذي بعده يوجد ماء لقد أسير مئة خطوة وأجد الماء وأجد الماء في هذا الحال لا نقول أنه والله هذا يجوز له أن يثيمم ويصلي إذا خاف ال أنت فوتها والجماعة طيب فالمشقة هنا ينبغي أن ينظر فيها أن ينظر فيها إن كانت مشقة معتبرة وغير معتبرة يعني تأثر في الحكم أم لا تؤثر في الحكم والشيخ يعقوب البحسين الشيخ يعقوب البحسين طبعاً المسائل تحتاج إلى نظر طويل حتى الإنسان يعني يفهمها فهما جيدا. الشيخ عقود الحسين أستاذ بكثير عقود الحسين هاي يتكبار العلماء حاليا له كتاب أو عدة كتب له عدة كتب من ضمن هذه الكتب كتاب مجلد يتكلم عن المشقة تجلب التيسير كتبه كلها مادعة طالب العلم انصحه بأن يعني بعد أن يقرأ في الفقه أن يطيل النظر فيه له كتاب بعنوان قاعدة المشتقة تجلي التيسير تكلم عن بوابات خييرة في هذه المسألة وعن مناقشات لهذا الموضوع. نعم. أبشر يا أختنا. المسألة على فرض أن يعني مثلاً. لو أنه خاف أن يخرج الوقت خاف أن يخرج الوقت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز له طبعا هو يرجو, يرجو أن يأتي الماء أو يعلم أن الماء سيأتي يعلم أن الماء سيأتي بعد خروج الوقت هو على يقين الماء سيكون مولودا بعد خروج الوقت هل يبدأ هل يبدأ بالتيمم ويصلي أم ينتظر إلى ما بعد خروج الوقت ينتظر إلى ما بعد خروج الوقت هكذا سؤال خلفاوي هكذا سؤال <تصفيق> على المذهب، على المذهب يقولون يستحب أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت المختار. لقدنا في صلاة العصر وصلاة العشاء في وقت مختار وفي وقت بروق. إذا كان يرجو أن يأتي الماء في آخر الوقت المختار، فإذا لم يأتي الماء ولم يجد الماء، حتى خاف أن يخرج الوقت الوقت المختار، قالوا يتيمم ويصلي، قالوا يتيمم ويصلي. واضح هذه إذا خاف خروج الوقت المختار. فأنه يسِيمَ ويسَلِّنَ. طبعاً هذا في حال أي حالة هذه إذا كان يعلم أو يرجو أن يجد الماء. نعم. لكن لنفرض أن إنساناً لا يدري، لا يدري، فماذا يفعل؟ لو صلى أول الوقت، يعني هو لا يرجو وجود الماء في آخر وقت، لا ولا يعلم الأمر. قالوا إن مستوى عنده الأمران اختلف الأصحاب مستوى عنده الأمران إنما صار الأصلان مستوى عنده قد يأتي وقد لا يأتي على وجه التساوي اختلف الأصحاب منهم من قال إن التأخير أفضل ومنهم من قال إن التقديم أفضل مع أنه متفقون على أنه لو سام مصلى في أول وقت فهذا جاء له المسألة الثالثة كان في مسألة ثالثة ما هي؟ آه. إذا صلى وجد الماء وهو يصلي قالوا يقطع صلاته ليتوضع ويغتسل مع جنابه هذا المعتمد هذا هذا المعتمد نعم هو قول عندنا لكنه قول مرجوح لماذا قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالوضوء وأجاز له التهام عند فقد الماء وهذا واجد للماء طبعا المالكية عندهم أنه يا قليلك الأدب أو قليل أدب ما أدري. طيب المهم. السؤال الثالث كان ماذا يا أخي الكريم؟ السؤال الثالث كان عن التجديد. آه التجديد طبعا باب الفقهاء استدل بأن نعم تجديد الوضوء باب الفقهاء استدل بأن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي سأله الصحابي وقال له نتوبأ من لحوم الإذل قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال نتوبأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال إيش؟ إن شئت طبعا كلمة إن شئت هنا ليست قوية ليست قوية في ماذا؟ في الباب. ليست قوية في الباب على الاستحباب. لكن الجرير القوي في الاستحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. الجرير القوي على الاستحباب. إيه. الجرير القوي على الاستحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكان يتوب لكل صلاة. هذا الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل بذلك على أنه يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة هذا فعله الراتب عليه الصلاة والسلام إلا في يوم الفتح ففعل خلافه بيانا لماذا؟ لا طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب يدل على الاستحباب أي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما فعله لبيان الجواز فعله مرة واحد يوم واحد صلى خمس صلوات بوضوء واحد فعله مرة واحد يوم الفتح وهذه حال عارضة فقالوا بناء على أن فعله الراتب دليل على الاستحباب واضح خيصار الفعل الراتب من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يقال عنه أنه مستحب وأن فعل العارب هو الذي يقال أنه من باب الجواز. الأخت الفاضلة كان عندها سؤال وإياكم الأخت الفاضلة كان عندها سؤال دكتور عايدة الماء الذي يشرب منه الحيوان ما حكمه هذا تسمى الأسئار الأسئار ينظر في هذا إن كان هذا الحيوان مجزاً فإن كان هذا الحيوان نجسا فرعابه نجس إن كان الحيوان نجسا السباع, السباع عند الحنابلة نجسا نعم لكن أكثر العلماء أن السباع ليست نجسا لكن لو قلنا مثلا الكلب الكلب نجس عند الجمهور فإذا ولغ أو شرب فإن الماء يكون يكون نجساً والعجب من الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة أن يعترف بنجاسة الكلب ويقول إن الإناء الذي شرب فيه الكلب لا ينجس هذا من العجائب والغراء على كل حال سؤر الحيوان إذا كان نجساً فلعابه نجس. فلعابه نجس. وأما الحيوان الطاهر مثل الهرة من يسأل يقول إنها ليست نجس. في حال حياتها ليست نجسة. وكذلك الفأرة. وكذلك الحمار والخيل والبغل على الراجح. هذه كلها ما بالك تضحك يا أبا إسحاب الطيور طبعا نوعان هناك جوارح الطير هناك جوارح الطير وهنا غير فإذا كانت من الجوارح أو سباع الطير كما يقولون هذه سباع الطير عند الحنابلة نجس لكن الذي يظهر أنها ليست من نجس سباع الأصح أصان من حديث الدليل أن استبع لست نبيس والله أعلم هذه كلها ريقها طاهر لعابها طاهر شؤرها طاهر حتى الحمار المعتمد عند من عند الحنابلة المعتمد عند الحنابلة عند الحنابلة ننظر في الماء يا أختنا الكريمة هذه مسألة القل تين إذا كان الماء فليلاً أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد أن تشرب هذه السبعة بمجرد أن تشرب السؤر يا أخي الكريم الباقي من الشرب الآن عندما تشرب الدابة المتبقي من الماء هذا ما حكمه الماء المتبقي بعد أن تشرب الدابة من الماء ما حكم السؤر؟ هذا السؤر ويا وجمروها أسر المعتمد في المذهب كنا أنه يندش إذا كان أقل من كليتين أما إذا كان أكثر إذا كان قلتين أو أكثر إذا كان قلتين عليكم السلام ورحمة الله إذا كان قلتين أو أكثر قال ننظر إذا تغير بالنجاسة ينجس وإذا لم يتغير هذا هو الغالب فإنه لا ينجس أما الماء القليل لجون الكلتين بمجرد أن يشرب السبع أو الطير الجارح الذي هو من سباع الطير قالوا هذا ينجس الماء مباشرة لأنه لاقى نجاسة لا عندكم ما ما عندكم القلتين أصلاً الملكي لا ينظر إلى القلتين أبداً في اعتماد عندهم طيب جزاكم الله خيراً نعم طيب جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وسلامكم لقيت أسئلة؟ الوقت عندي متأخر كثيرا خير، وفيكم بارك الله سبحانه الله ومحمدك شبه الله إله اللي إلا أنت أستغفوك أتوب إليك الموعد إن شاء الله يوم الأحد في تثمة ذات المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته